أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طسم <تصفيق> ميم <تصفيق> تلك <آيات الكتاب المبين> نثلوا عليك من نبء موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة يستضعف طائفة منهم يذبح أدناهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمتهم ونجعلهم الوارثين.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 قَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِي لي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَأَ أَنْ يَفْعَلُوا نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت فيه عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُنَّهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إلَى أُمِّهِ كَيْتَقَبَّعِمُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين قال ربي ان وَلَمْ تُنَفِّسْ فَوْفِهِ فَأَوْفِ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ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 ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد, ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الذعاء وأبونا شيخ كبير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 فَإِنْ أَثْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِيكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي بُقْعَةٍ مُبَارَكَةٍ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَن أُلْقِيَ عصاك فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّكَ أَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُدْبِرًا وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أي يقتلون وأخيها عونه وأبصح مني لسانا فأرسله مع يردأ فأرسله مع يردأ يصدقني إني أخاف أي أن يكذبون.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 قالوا ما هذا إلا سحوم مفترض وما سمعنا وما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهداه من عنده ومن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 وَاسْتَكْبَرُوا وَجُنُودُهُمْ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُمْ وَجُنُودَهُمْ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ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 ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصالِبٍ بصالِر للناس وهدو ورحمة لعلهم يتذكرون.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 وما كن تثاويا في أهل مدين تكلوا عليهم آياتنا ولكننا ولكننا كنا مرسلين وما كن بجانب الطور إذن دينا ولكن رحمة من ربك ولك الرحمة من ربك نذر قوم ما أتاهن من نذير من قدرك لعلهم لعلهم يتذكرون وَلَوْلَا ل أن تصيبهم صيبة بما قدمت سيدهم في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 قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا وقالوا إنا بكل كافرون والفَأْتُ بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَا مِنْهُمَا أَتَبِعُو إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِلَّا مَنْ يَسْتَجِيبُ لَك فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى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 وَإِذَا يُتَلَعَ عَلَيْهِنَّ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ هُلَاءِكَ يُؤْتَوُنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَعُوا وَيَدْرَأُنَّ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ ويدرءون بالحسن السيئة ومن ما رزقناهم فقون وإذا سمعوا لغوا أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم, سلام عليكم لا نبتغي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك انتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرمآ من يجبا إليه ثمارت كل شيء الرزق من, من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من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 وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أَفَلَا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أَفَلَا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله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 ويوم ينادينهم فيقولون أين شركائ الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم أَمَلَئَنَّهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَوْمَكَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتُنبِئُ بِالْعُصْبَةِ أُولِ إِذْ قَالَ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 فخسفنا به وبداره اضف لما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما وما كان من المنتصرين وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَقَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ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 عن ايات الله بعد إذ انزلت اليك وادعوا الى ربك وادعوا الى ربك ولا تكونوا من المشركين ولا تدعوا مع الله اله اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه